وكان حديثنا في البرهان الأول وهو برهان لزوم التسلسل وكان كلامنا في التقريب الثاني لزوم التسلسل وبيانه أن يقال أن وجوب الصلاة يترشح منه وجوب غيري على الوضوء وهو يتعلق بالوضوء لا على الاطلاق بل يتعلق بالوضوء المقيد بالإيصال إلى الصلاة فالواجب الغيري مقيد بالصلاة فتكون الصلاة قيدا في الواجب الغيري فصارت مقدمة للواجب الصلاة صارت مقدمة للواجب فيتعلق بالصلاة التي هي واجب نفسي ويوب غيري وأصبح الوضوء ذا المقدمة انقلبت الآية يعني بالنسبة للصلاة وكان الوضوء قيدا في هذا الواجب أي الصلاة المقيده بالوضوء لأن الصلاة فيها وضوء فيترشح إلى الوضوء مرة أخرى وجوب غيري وهذا الوجوب الغيري أيضا متعلق بالمنصل منه إلى الصلاة وهذا الوجوب الغيري أيضا يتبلد منه وجوب آخر غيري على الوضوء وهكذا وقد قلنا أن هذا التقريب أيضا غير صحيح لعدة إيرادات وقد انتهينا من الايراد الثاني وصلنا الى الايراد الثالث الايراد الثالث انه لو غضبنا النظر عن كلا الايرادين الأول والثاني الاولين وافترضنا التسلسل المذكور فهذا التسلسل ليس امرا مستحيلا لأنه ينقطع بانقطاع الاعتبار والملاحظة ما دام المعتبر والملاحظ يلاحظ خب هذا تسلسل يمشي بمجرد أن ينقطع الاعتبار والملاحظة ينتهي ولا نصل إلى تسلسل كامل وتوضيح ذلك ان الحكماء ذكروا ان التسلسل على قسمين القسم الاول التسلسل الذي يمشي ويصعد بلا نهايه بلا حاجه الى ملاحظه الملاحظ كان يكون في عالم الوجود الجاهز الف متولدا من باء وباء متولدا من جيم ومعلول الله وجين معلولا من تولدا من دال وهكذا إلى ما لا نهاية له وهذا هو المحال والقسم الثاني التسلسل بمعنى أنه كلما مشى الإنسان الملاحظ في ملاحظته يكون تسلسل موجود بمعنى أنه كلما مشى الإنسان الملاحظ في ملاحظته يتسلسل ومتى ما توقف عن الملاحظة توقف التسلسل وهذا ليس محالا هذا كلام الحكماء والمقام من هذا القبيل المقام من هذا النمط وهو أن التسلسل يمشي بمقدار ما الملاحظ هو يمشي وبمجرد أن يتوقف يتوقف والمقام من هذا القبيل فإن هذه الأشواق التي افترض تبلد بعضها من بعض هذه الأشواق الموجودة التي فرضنا ان بعضها يتولد من بعض يعني الشوق الى المقدمه يتولد من الشوق الى الم... من الشوق هذه المقدمه هذه الاشواق التي افترضت تولد بعضها من بعض على أساس تولد الشوق الى المقدمه من الشوق الى هذه المقدمه ليست اشواقا لا متناهيه متسلسله في التولد في عالم الوجود الخارجي وانما هي اشواق نفسيه تتوقف على الالتفاتات هذه اشواق نفسيه حينما التفت الى هذه المقدمه ورأيت اني اريدها يتولد منه الشوق فقط حينما التفت الى هذه المقدمه ورايت اني اريدها يتولد من هذا الشوق شوق الى المقدمه تلك المقدمه حينما التفت اليها ورايت انها هم تتوقف على مقدمه اخرى خب هم يتولد شوق اخر بقدر ما انا التفت بمجرد ان اقف ليس معنى هذا الوجوبات ليس معنى هذه الوجوبات وجود اشواق لا متناهيه تولد بعضها من بعض فعلان وهذا وهذا قد قال لكم ان هذا ما بيش حاله بقدر ما مشيت انا يمشي بس بمجرد ان توقفت يتوقف أي أستحالة في ذلك وهذا الجواب الثالث أو قل هذا الإرادة الثالث ما شيء تفعل به يصلح جوابا على التقريب الأول للتسلسل مع الشيخ النائمي الذي قرأناها قبلا ذاكم يبطل بهذا الجواب الذي كان يقول فقال الشيخ النائلي هكذا كان يقول كان يقول كل ما ترشح الشوق الى مقدمتين حصلنا ايضا مركبا من الذات وقيد قيد وهكذا وهكذا فذلكم اذا يدور مدار ترشح الشوق وترشح الشوق لا يمشي الى ما لنا له بقدر مع هذا مشتاق يلتفت يشتاق فإن هذا الخصول على مركب من الذات وقيد الايصال فرع الشوق وإذا كانت الأشواق متناهية لم يتسلسل الخصول على ذات المركب لم يتسلسل الخصول على ذاك المركب فذاك هام يبطل بهذا الجواب البرهان الثاني ما لم يامرني الشيخ المسلمي بالسكوت انا امشي ولو الى الصبح جوهر في شفت شفت 4 دقائق البرهان الثاني على استحالة تعلق الوجوب بالمقدمة الموصلة أنه يلزم من ذلك اجتماع المثلين هذا برهان غريب يقول أن وجوب المقدمة الموصلة يلزم منه اجتماع المثلين في البرهان الأول كنا نقول يلزم منه التسلسل في هذا البرهان نقول يلزم منه اجتماع المثلين لانه اذا وجب الوضوء الموصل الى الصلاه لازم كون الصلاه قيدا للواجب الغير يعني الوضوء يجب ان يكون موصلا الى الصلاه فالصلاه صارت صارت قيدا بالواجب الغير فاتصف نفس الواجب النفسي بالوجوب فياتصف نفس الواجب النفسي بالوجوب الغير لأنه صار مقدمة صار قيدا في وجوب الوضوء للصلاة فالصلاه اتصفت بالواجب الغيري وهذا معناها اجتماع المثلين يعني اذا الصلاه واجبة بوجوبين بوجوب النفسي وبوجوب غيري وهذا محال اجتماع المثلين محال يقول استاذنا وهذا البرهان يبطل بوجهين الوجه الأول ما مضى منا من أن تخيل أن المقدمة الموصلة معناها منحصر في المقدمة المتصفة بصفات الايصال إلى الصلاة غير صحيح أشارنا إلى أن المقدمة الموصلة نحن نفسرها بتفسير آخر أفرض كما قلنا ذاك اليوم لنرمز إليه بخلنسمي بواقع المقدمة الموصلة فلنرمز إلى أن يأتي الشرعه بالمستقبل إن شاء الله فلنرمز إليه بعنوان واقع المقدمة الموصلة فلم ننتهي إلى اتصاف الصلاة بوجبين إذن ذاك بعد ما بيتركب ومن استنتج من هذا أن الصلاة صار واجبا غيريا فأين تعدد فأين اجتماع المثلين الصلاة بس فقط واجب وجوب نفسي هذا وجه لبطلان هذا البرهان الثاني الوجه الثاني ما اتبه من حديثنا بالأمس حيث قلنا حيث قلنا أنه يستحيل أن يرجع الوجوب الغيري ويقف على الصلاة الصلاة هي الغاية القصوى وهي المراد الأساسية وهي السبب في اتصاف المقدمات بالوجوب الغيري فكيف يفترض ان الصلاه اصبحت واجب غيري كما قلنا بالصحف الساحر هذا دخل في في تسلسل المقدمات هذا هو ذو المقدمه ذو المقدمه الأصلي. فكيف يتصف بالصفات الوجوب الغيري حتى تقول لازم اجتماع المثلين هذا هو, هذا هو الجواب الثاني الذي ذكره استاذنا وهناك جواب ثالث ليس لأستاذنا ينقله أظن عن السير الخوي ويعترض عليه وهذا ناجله إلى غدا بالليل مو الليل؟, الليل في أربعة نعجده إلى غدا بالليل إن شاء الله